ليل عباس جيت ليناب طفلي حسين ويعزاك wo با حريت جلالة ساويلها يقضي فيها كيف ما أفر شوف عيدي بعيونك ويتلفت لعدودك ترضى يموت عبد الله يا بحر الجود لو وجودك يا خوي المثيل عهد اليوم ان ذا خيرك عوده adi chetla va الله يا في الدميه منسي انا ضيا والخطا وانا لا حي ما تنجي ali se alibid Dhadi variance, ya nabi, yo Ya ردي بشارات اطفال اخويا احسيه خليهم يتقالوني وانا الماي اجي للحيين قامت زي انا شبحد عطرهم جي للعالم لمن في تل النواحي قطع يمنا اخذت سيف يسار وقام على جوده يري يدي يحدا بالسهر anna ya sara ughaf wa mujad ta'znud ushab عبد الحسين